بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات كتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَأْنُنَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا قَاضِيعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ مَا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلُ الْقُرْآنَ ضَالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكذِّبُون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 فَاتَّبِعْ يَا قَوْمِ عَوْنًا فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَنِيدُهُ وَلَنَسْتَفِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأن من الغالين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال بِهِ به إن كنت من الصادقين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 لأقطعن أيديكم أرجلكم من خلاف ولم صلبا أنكم أجمعين قالوا لا غير إن إلى ربنا من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 وأمرثناها بني إسرائيل فأتبعهم شرقيين فلما ترأى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم دركون قال كلا إن معي ربي سيهدين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 إن في ذلك لآية وما كان أكثر هم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم مثل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 قَالَ أَفَرَأيتم مَا كُنتم تَعْبُدون أَنتم وَأَباؤُكُم الأَقْدَامُ فَإِنَّهُم عَدُوٌّ لِي إلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِ فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِ وَيَسْقِينَ لَئِنْ زَمَنَ يَوْمَ تُفْصَلُ وَيَشْفِي وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ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 الكبكب فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون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 أتتركون في ما ها هنا آمنين في جنات وعقول وزروع ونخل طلعا ضيم وتنحون من الجبال بيوتا فاتقوا الله وأطيعون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 تَقُولُ اللَّهُ مَأْطِي وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَنْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الْذُكْرَانِ مِنَ الْعَالَمِينَ فَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ الزُّواجِكُمْ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 إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فشاء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ أَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصمك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين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 فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ قَدْ